بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعبى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله